صلاة وزكاة حج والشهاداتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوين بخشوعين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 أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله دنيا الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهاداتين نفسي بالصوم أروضها وبحب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 إقامة الصلاة إتاء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا